بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما zila, على محمد وهو الحق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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقاب حتى إذا أثخنتمهم فشد الوثاق فشد الوثاق فإنما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها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 إن تنصر الله ينصركم إن تنصر الله ينصركم ويثبّت أقدامكم والذين كفروا فتعسَّل لهم وأضلَّ أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبَّت أعمالهم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 وسقوا ماءا حميما وسقوا ماءا حميما فقطعت امعاءهم ومنهم من يستمع اليك حتى حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا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 فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاهُمْ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 إن الذين رتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سولل لهم الشيطان سولل لهم, لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم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 ولو نشاء لعرفناهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسول مِنْ رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا يضر الله وسيحبط أعمالهم.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 فلا تينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلىن والله معكم والله معكم ولئي تركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يأتيكم أجركم ولا يسألكم أموالكم